كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده جريا لم أكن بدعائك رب شفيا و... وإن من لذنك وليها يرثني ويرث من آخر اجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيي أجعل له من قبل سبيا قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوقف وعشيا يا يخذ الكتاب بقوة وحنانا من لدنا وزكاة وكان فقيا وبروا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، يا يا قل الكتاب بقوتي. مضغا بوالديه ولم يكن جدارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم اذ من اهلها مكانا in وكذلك قال ربك هو علي هيد ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصير ارحم تعبت به بك لنفصي فاجاء ان المضض الى جد قالت يا قبل هذا قالت يا ليتني مست قبل هذا وكنت نسيا فلا بها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجز فان نصبتي تساقط عليك رطبا جليا فناداها من تحتها جعل ربك تختك سريا به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا كم رأسوء وما كانت أمك بغيا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان طبيعا قال إني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيها ودرعا بوالدتي كبارا شقيها والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم ابعث حيا I in... كَاتِمَةٌ تُحَيِّي <تصفيق> وَدَفَنَ بِوَالِدَتِهِ وَقَدْ أَنْعَمَ قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يستجد ما كان لله أن يتخذ على ولد سبحانه إذا قضى هذا صراط مستقيم عَلَيْهِمْ ذاب من بينهن فويل للذين كفروا من مشهديه من عظيم أسمع بهم يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين قضي الأمر وهم في غبلة وهم إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا قد جاءني من العلم ما لم يهدك فاتبعني أهدك صراطا سويا راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرج منك و أرجرني مليئا قال سلام عليك قال سلام عليك فأستغفر لك ربي وَأَنزَلَ وما وَمَا فلما اعتذلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكل انجعل نا نبيا، فلمن اعتزلهم وما يعبدون؟ وجعلنا لهم لسان صدق عديا واذكر في الكتاب موسى إن وأنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ونال بإسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب ادريك انه كان صديقا We <laughs> ومن ذلية إبراهيم وإسرائيل ومن ذلية إبراهيم وإسرائيل إلى ومن من هذين وجد بينهؤلاء <تصفيق> الذين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وظكيا فظلف من فالفن أضع الصلاة وتبع الشهوات فسوف يلقون ضياء. خلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ضياء جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مكتيا جنات عقل للتي أعوذ الرحمن عباده بالضيب إنه كان وعده بأتي تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربنا له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ربك رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا واصطب بعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإن سأن أ إذا ما مت لسوف حي. جاء ثور ربك لا نحشورنهم مغشياطين ثم لنضرنهم عول جهنم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا وَلَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا حسما مقضيا ثم نلجي الذين استقوا ونمر الظالمين فيها جتيا اِذَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بينات قال الذين كفروا للذين ولا نسفا ليمدد له الرحمن مزا حتى فيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثابا وخير مردا أفرع الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمه أمان عهدا كلا لا ما من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكون على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عزا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وحدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عبدا وقالوا اتخذ الرحمن وعبدا لقد جئتم شيئا إذا فكاد السماوات يتفق فهم منه وتنشق الأرض وما ينبغي للرحمن أن يستخذ ولذا إن كل من في السماء قد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا إن كل من في السماء ذا ا ف و م آتيه يوم القيامة غ إن الذين سيجعل لهم الرحمن أدى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وكم رَبِّهِ قبلهم من وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ من قبل لْتُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تسمع لهم